لا لا تحسب أن الدين فريد الحب وهياه وبهجرك للدين ستحيا تأشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وطرى الدنيا شط نجا دينك بحراب أعمى للشطان جميل الأهلام ليست دينك ما تحشى مزا ممنوع زا كهرام الإسلام جميل حقا حزا ليس والإسلام كل أُوامره تهدينا و تنادينا للخير ينحانا عن كل طريق يأخذ نانا هو الشر فالله رهيم وحديم يدعو دوما للبر كل أُوامره تهدينا و تنادينا للخير ينحانا عن كل طريق يأخذ نانا هو الشر فالله رهيم للبر فلا تحسب أن الدين بعيد عن حم وحيا وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه زمام نوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نهو الشري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 في الدين صلاة وسيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر الدنيا وهو رقيق الطبع صغور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حبي يدفع وأجمل إحساس وأحلى الدنيا لو إشنا وجعلنا الإسلام أساس كل أوامره والشري فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا واتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نهو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر